Let me ship one for Me on my Oh, come I can't a land that رملاث بالشركة يفعي الوطن بقم بكلمة من الله bye, -bye. bye, -bye. Oh, um. وَأَجْرُهُ لَنَا فِي اوه کولا تیمالا I am All right. <laughs> diwawancara Ga It's the my... wo <laughs> من ربكم أني أطلق I'm in I want to be وجُعُكُمْ فِي <تصفيق> آيَاتِنَا الرَّبِّ